فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يعرف المجرمون بصماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربك مات كذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يقمثن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجاهان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان